self يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني وقد كنت بصيرا قال رب لما إذن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وإلا الضرب ولا الضالمين آمين يا أيها الناس